لا يقال لمن شرب اللبن انه رضع لا لغة ولا شرع ولا ارخ <متصفيق> خمس رضعات مشبعات يحرم الممكن ممكن يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد ده عشان تعريفه التقام الثدي <مترجم> <مترجم> <مترجم> <تعريفه التقام> <مترجم> <مترجم> <مترجم> <مترجم> انا سلامه ابن لاقوا واليوم يوم الرضع باشرة حلمة السدي بثمه <تصفيق> ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في ثمه يمثل ارتضاع الطبيب فكانت عائشة رضي الله عنه إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضع من به الحال مع وجل ان يستغني عنه كما كان حاله سالم مع ادي حليفة امرأته ترضيعه قلنا له حاتبات ويجبنا له الثبات وانحايل في نداد حكم اتفقت الامة جميعا عليه لم يخالف فيه احد وهو ان الرضاع يحرم رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. ثم نسخنا الى خمس رضعات معلومات يحرم. على غير تلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما من القران